أشرة. استمع إلى الحوار ثم قرأه في دكان الملابس أهلا وسهلا أي خدمة؟ أريد تنور طويلة من فضلك أي لون تريدين؟ أريد اللون الوردي أنت تختارين لونا جميلا يناسب فصل الصيف وما ثمنها؟ ثمنها ثلاث ليرات أتريدين شيئاً آخر؟ نعم أنا بحاجة إلى قميص جميل أيضاً عندي قمصان جميلة أي لون تفضلين؟ أفضل قميصاً أزرق تفضلي القميص الأزرق والتنورة الطويلة شكراً إلى اللقاء